وأغمني إلهي بفضلك عمن عم سواك اللهم يا لطيف يا عليم يا خبير ألطف بي فيما جرب به المقادير اللهم لا تشمث أعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي فأنا العليل وأنت المداوي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 رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك <تصفيق> الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 لا إله إلا الله استووا سووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولاد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 لهم صبروا حتى تخرج إليهم كَانَ كان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبي فتبينوا, فتبينوا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 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكذّر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم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 فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين آخيكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون الله اكبر, الله أكبر سمع الله من حمدا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 اير المغبوب عليهم ولضالين يا ويكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تنمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب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 إنا خلطناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائن لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله الله أكبر سمع الله من حمد ربنا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 السلام عليكم wa الله السلام عليكم wa الله السلام عليكم wa الله السلام عليكم wa الله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 عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم